شهر مبارك شهر الصيام والقيام شهر الذكر والقرآن شهر العبادات والطاعات سهل الله بمنه وكرمه فيها كل ما يعين الإنسان على طاعته سبحانه ففتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم لترغيبهم على الإقبال على الخيرات وصفدت الشياطين ليسهل لهم الكف عن عن المنكرات عباد الله موازي ورمضاني أمتة بيتية أمتة تنقليا موازي ورمضاني موازي أوليه بركيوك وشهيدي صلى الله عليه وسلم mwezi ambao kwamba ni mwezi wa ibadaat chungu nzima mwezi wa siyam mwezi wa kisimamo cha usiku qiyamul layl mwezi wa kukithirisha kumtaja allah tbaraka wa taala ndani yake kuliko miezi mingine mwezi wa qur'an mwezi wa taaat aina tofauti kila mambo ya kutusaidia kwenye taaya yake akafungua milango ya pepo akafunga milango ya jahannam ili kuwapatia raghba wale watu wawe na pupa wawe na tamaa ya kukithirisha mambo yaheri akafunga maishaitani wale maradaa tshayatin ili kuwasahilishia waislamu waja waeni wenye kuepuka mambo ya munkar mambo maovu ndani ya mwezi huu mwezi wa ramadhan ule tutangulia allah tbaraka wa taala mwezi huu ndani yake akafaradhisha Amesisalia sio ni zenye kufanywa kwa ujumla kwenye mwezi huu. Waislamu wote wanafunga. Na kila mtu mwenye akili na mwenye utambuzi aelewa urahisi na au urahisi wa siamu hii ni jumla ya uzito wake na jumla ya kuoni mwezi nzima lakini imekuwa ninye pesi Kwa nini? Kwa neema hii ni kwa Allah ameijalia ni jama'atan watu kwa pamoja. سيكما صيامي ستة جملة وشجواك لكن يمتو أجي حسن يمزيته لا أعزيان ذا سيماليزي لا أعزي يكني يكني ينبك موزو كتوكا لكن إلي الله قيجع لي صيامي شهر رمضان كويفونق وقفموجة وإسلاموات إلي كيسهليش عبادهين كذلك قيام الليل جامب وزيته لكن الله قيجع لي شريع في شهر رمضان تصلى جماعة في المساجد ili kuisahilisha yote haya Allah tabaaraka wa ta'ala atusahilishia sisi hizi ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani watu wapate nashat ya kufanya ibada kama hizi wapate nguvu ya kuzifanya masiku 29 au masiku 30 anaishi binadamu kwenye hali hili ya kuhisi nashat ya kufanya taa ya kuhisi moyo na nguvu ya kutenda amali Anaifitia, anayizoweja kwenye masiku haya ya Ramadhani Akitenda na ibada nyinginezo chungu mzima Ambo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala Amizisahilisha dani ya muwezi Ramadhani kwa wajawaki Ibada ambo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ni zenye kutoa matunda ni zenye kutoa matunda makukwa sana Matunda gani? Na matunda haya ya watu wa gani? Matunda haya ni matunda ya imani. Sawa na tumiima. Matunda ya takwa Allah. Nani anayapata wale waliotekeleza zile ibadatu ndana mwezi hulo ala wajey ali yurdhi Allah tbaraka wa ni yenye kufaidika watu hao waliotekeleza ibada hizi kwa sampuli aina yenye Allah tbaraka wa taala na قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الخطب المنبرية أسيما كنت يكتبوا شاكهيش يا صالح الفوزان تلكم العبادات ولا شك تصمر في قلوب المؤمنين الإيمان بالله حق الإيمان وتصمر تذكر الله عز وجل وتصمر إتيان كل معروف. وتثمر إتيان كل معروف يحبه الله عز وجل وتثمر البعد عن كل منكر يبغضه الله عز وجل أسمى هذه عبادة بلا شك لذلك يقول تومتون دا يا إيمان ووالي وميني يوزاو ذيكا فاتتون دا هي لا إيمان حق يكون وميني الله تبارك وتعالى ذيكا تومتون دا وهو واجا واني واني كنبوك الله تبارك وتعالى wakawa ni kupata wenye kupata matunda kama haya matunda ambapo kwamba yanayofanya wao wae ni wenye kutangulia kwenye kufanya mambo ya khairi na ni wenye kuepuka yale mambo ya shari tunda hili la imani likawapatia uwezo wote huo basi ikhwat al-iman pindi unapooona yule muislamu amefunga ndani ya mwezi wa ramadhani hakuna mtu yoyote anayejua hakiqa tu saumi kwa sababu sote twajua twafunga dhahir lakini la yaarifu asaim kiuhakika isipokuwa allah tbaraka wa taala bidalika kwenye hadith kutsi allah tbaraka wa taala asema as-sawm li wa ana ajzi bi sawm yangu akaitenga kwa miza yini kwa sababu sio yote hakuna mtu yote atakayeweza tambua somo ya كيف نحب عبادة؟ او قوام بإنم لليا يولي الإسلام على الإخلاص على الإخلاص لله تبارك وتعالى في عبادات عبادة كمهينة اكا اتبتشان دانيا موزي رمضان مسيك شرين نتيسة أو مسيك ثلاثين اكا وأنا مارس دانيا عبادة كمهينة إخلاص رمضاني كمتوكي أكا وأشحس لذي إخلاص أكا واسموهن يكوي فارق أو كوي أبوك أني إخلاص أخوة أشأل إليك كونيكم تي الله تبارك وتعالينا إخلاس ديو رمضاني نبتوكك كما توند هيا توند اللي وزلكاننا عبادهين عبادة يا سيام إخوة الإيمان في لفيلة نقومون من الإسلام أم اسماما كذلك مسيك يا رمضاني أو اسكواك أم اسماما قصال قيام الليل أكاوزك الشيندى سلطانيا نفسياك نقوبيا نفسياك الأمارة بالسوء المثبط عن عبادة الله نفسي أنك وامرش موضو كما البيصيف الله تبارك وتعالى كني قرآنك بتيك وليمي ونبي الله يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس نيا جنس جنس يا نفسي إن النفس الأمارة بالسوء أكاولم أنك يغليب نفسياك إن نفسي يوم لأوزيك عبادة كما إلي الله من سهل الشيء إلي عبادة أكاواني من يكو إغليب نفسي إلي أن يكم لماذا نطاعز الله تبارك وتعالى أكاواني شمسيك هاية ثلاثين يوالتكي لزعمان إلي أكيواني مشيني ننمواذا وكو إغليب إلي نفسي إلي الله تبارك وتعالى من سهل الشيء ننمواذا كما إلي يواني رهيسي كو إغليب إلي كتوك رمضان أشازوه يكو أندميز na kuigilimu akawa atapata thamara kama hili thamara hili niweni yenye kumjalia yeye ayo ni mwenye kuendelea na faaida kama zile ashaonje ladha ya qiyamul layl ladha yatadhallu baina diri rabbih ladha وتعالى au mbele ya Allah وتعالى ladha yakuna khushuun kwenye qiyamul layl ile انبكئي الاصال اليك وقرة عينه وجعلك قرة عيني في الصلاة اكا ولا يطيق فراقها بعدها فهو يزدنا في واشا هذا الذي اثفاد من شهر رمضان رمضان يمتوك امين بك الشيء ما كون دا هايا يا ايمان ينكم سهل الشيء طاعات الى ما بعد رمضان اخوة الايمان ومعنم إسلام مجو الله تبارك وتعالى داني رمضان يوكثريش ذكر الله سكم من يثمقين لماذا؟ لأن الله سهل له ذلك الله من سهلشية ومن أعظم ذكر الله كتابه قرآن كم مر المسلمون ولله الحمد يختمون القرآن في رمضان وكم يقرؤونه الله من سهره ومنهم كم يتدبرون وكاواني زنجتي يستفيدون منها ازدياد الإيمان وانذكروا الله تبارك وتعالى ليل نهارا كأذكار مشروعا كيس يكون فكوك وملمواك ومكواني رطبا من ذكر الله وكاواني وني ونيب وهوكوك وكم كاجا الله تبارك وتعالى جامبه لك wa ku wali misahilicho kwake ndani ya mwezi wa ramadhani likatoa matunda hayo matunda ya thumanul qalbi yatmi'nanul qalbi Allah tبارك وتعالى saysa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikri Allah ala bi dhikri Allah tatma'innul qulub wa hivyo jambo kama hili likamridisha iman iman yeye kumletelea kumletea كَاوَنِمْ زُوَيْكُ وَكُفَانِيَ إِكَ لَيْتُ نَتِيجَ يَا إِيمَانِ ذِكْرُ اللَّهِ إِكَ حُوِيشَ مُيَوَاكِ تُمِي صلى الله عليه وسلم كَمَيْ الْبَقُودَكُ لِي صَحِيحُ الْبُخَارِ أسمى مثل الذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه أسمى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميز إن فانواليوك حين ميز ولم يكن الله تبارك وتعالى الناس هي محتاج الله تبارك وتعالى اكثايلشيوا عبادهن ذكر الله ikainde ikuhoisha moyo wake ramadhani katoka moyo wake hayyon kwa iman uliyostafin moyo ule kupitia zile ibada za almuslimun kupitia kwenye huni mwezi wa ramadhani kwa ibadati tofauti tofauti mtanawae aliyozitainisha allah tbaraka wa taala tuliyotaja ni mifano ya kudhihirisha hili neema ya allah tbaraka wa taala ambayo kwamba ni wajibu نكوا بيوي بي وزديش عبادكم تيه الله تبارك وتعالى الشكر بالفعل الشكر بالفعل وكا كثيريش وكفاني مواصلة نهيني أو ها يتولي إليه ذا معنى قولي الله تبارك وتعالى القصيم كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لين نتيجة صومي ولجنيني لعلكم تتقون المفاتحكم من شاء الله تبارك وتعالى يعني لتستفيدوا تقوى الله من رمضان وتقوى الله هو الإيمان تقوى الله هو الإيمان تقوى الله لكفاني ما أمرشه يا الله تبارك وتعالى نكويبوك ما كتازه يا الله تبارك وتعالى يولئ أن يستفيد ثم رهيني داني يوميزو رمضان وتمونا بعد يوميزو رمضان يقول إلي سقوى الله أبوك ومن يقول إيمان إنم سكومك ونمان بيا خيري نينم كتازا مان بيا شاري أكوى أن يمونيك واصل في طاعات في الطاعات نينمونيك كو وميك نا منكرات نعم إخوة الإيمان أنقليه الله كبارك وتعالى آية العصام لعلكم تتقون الا بوانغالي الله تبارك وتعالى تuelezea تقوى النين او المتقين النان في الله تبارك وتعالى نسيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والنان الذين يؤمنون بالغيب لاخر الاعد ففسر المتقين بالمؤمنين فالتقوى هو الايمان الذي تستفيده في شهر رمضان إِكَوَانِي وَيَنْيَكُكُسُكُمَا بِيَوِنْ شَيْنَ دَمَا أَمْرِشُوا يَا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَكْوِفُوكَ مَكَتَازُوا يَا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها المؤمنون ميزي ورمضاني لمدرسة تلوي في تي إلي تباتي نتيجة نتباتي الزويف وكو كمليشة أو كو في تيشة مواكة وليوبكية أو ميزي ليوبكية هادي كدريك عبادات شنكم زيمة نصدفاتا دانيا رمضاني من ذكر الله زودت وعددن كتك أتاجه الله تبارك وتعالى إذا كان وينك أستفيد اضياد الإيمان كون يكوم تاجه الله تبارك وتعالى أنقلي أسيما أو أمي فكيها أثر هيني الإيمان ابن أبي شيبة كوني كتابوشاكش الإيمان أسيما وإسنادياك مبكك فكيهاك عمير ابن حبيب عمير ابن حبيب ابن خماشه حسيمة كوا أنه قال لسيمة الإيمان يزيد وينقص إيماني نزيد لن نقصه أكوليزة فما زيادته وما نقصانه نقصه إيمان نقصه قال أكسيمة إذا ذكرنا ربنا إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسيناه وضيعناه فذلك نخصانه تنافمكمبوكا أو تكتكليزة وتاج والله تبارك وتعالى أما كون بين ينجيان دنياك عبادات زوتة وجميع أوامر الله إتكوى إيمان إيمان زيتزتزيد نكي نمشاكت نفغفليكا basi imani zitapungua kwa hivyo ikhwat al-iman kustafid kwenye mwezi hunu wa Ramadhan au mtu aliyepata thamara kwenye mwezi huu wa Ramadhan huyo ndio aliyefuzu huyo ndiye aliyefuzu na hili ndio thamara ya uhakika matunda ya hakika ya mwezi wa Ramadhan matunda ya mtu kupata Allah na kuzidi imani إيمان إتاكيون سيدية يهيكو ويندليا ناكو صنغم بيلي ونيكم تي الله تبارك وتعالى إيمان ينيكم كتازانا مكوسا <متحدث> نمدان بنا منكارات سيا كتوك رمضاني وإسلام وكاواني كامو وليوتو كجيلا ونرود كل كولي والكتوك ونيكم عاصي الله تبارك وتعالى وللأسف وإسلام ونغي ونانزكم عاصي الله تبارك وتعالى أولو لوسيكو لوني كان وميزي Ika zuliwa Ya usiko Unu ito wa Watu wakawa wanupitisha usiko kama ule Wanau kwa Kuwa madhambi Wanau huiisha kuwa madhambi Bidra haina kutengeneza Ilianzishwa ili kuhiisha usiko kwa katoa imefikia kwenye kuhiisha wapi kwa madhambi Watu waislamu islamu weka kidete kusimamia kwa hali na mali kufungua sehemu اما زقوان باواتو ونينده كجي فراجي او كانوا نفو سيما كجي فينجاري سيهموا اما زقوان بانداني ايكي والعياذ بالله كنا بتكانا تقريبا كبائر ذنوب زود كي واسكو كاملية كنا بتكانا اختلاق كنا بتكانا ونمت كتوكنا زينة كتوكنا نميجي بامبو كنا بتكانا بالي كل قوكو كي بتكانا الله أعلم الآن ياكو أم هايكو dan ya uanza mambo kwamba wala alasaf tusemani wakfu ya islam na sisi sema haya kupigiliza watu lakini min baadi al-zikra wa islam wa shikan wa islam wa nasihane wala sisi hatuna mambo ليس هذا من منهجنا منهج السلف الصالح سي كاتكا منهج السلف الصالح nguvu utumia an kutumia nguvu kiongozi kiongozi lakini si watu binafsi lakini hadha mbadh zikra wa wakumbushane sikiliza mtato mtataja maneno ya baadhi ya ulama kiufupi sikiliza Sheikh al-Imam Ibn rahimahullah رحمه الله تعالى haya mtahitaji kiukamilifu kwa umuhimu wake asema aulizo suali, ni amba ya kwamba au alama gani za kukubaliwa amali ndio hata, sasa amali zetu za vipi yake asema nini سما خبولها قبولها أحوال احوال الانسان nikustahimu na kunyoka hali za binadamu kaunu huwa ayataqaddama bilkhairi walijtihad bilkhairi akawani mwenye kutangulia na khairi na kufanya bidii kwenye khairi hada alama hada alama annahu muwaffaq in ويستمر في الطاعات وعلى صحبه الاخيار هذا دليل على ان الرجل قاد تقبل منه اكاوى ني mwenye kutangulia kwenye khairi akawa ni mwenye kuendelea na taat akawa ni mwenye kuishikamana na marafiki wema kama alikuwa kabla hapo na marafiki wa hofu athiru ni maskani aliotoka akawa ni mwenye kushikamana na marafiki wema asema ni dalili ya kuwa amali yake imekubaliwa وخد khadho wufiq lilistilil lilmujahadati walistimrar nakuwa niafikii wewe akawafikiwa nakupigana na nafsi yake na kuendelea kwenye ile khairi aliyokuwa nayo ndani ya mwezi wa ramadhani famina alamatil qabul miongoni mwa alama za kukubaliwa inshirahus sadr ni kupanuka kifua cha mtu والاستقامه على الخير ان مت استقيم نkunyoka juu ya khairi والمصارعه الى الطاعات كاني munyeku fanya bidii na popa niambiwa kwenye mambo ya taa walhatharu minas sayyi'at naku tahadhari kutokana na mambo ya mwovu fa idha qalla sharuhu naika kithiri khair yake sisi waislamu tupime ile siku moja tu waidi na ile mchana yake na hayo masiku tumania ama matatu naofuatia utakuja kuona shari yadzada hata kuliko kabla ya ramadhani waliauzu billah asema sheikh faida qalla sharu wa kathura khairu wanshara فهذا من علامات التوفيق والقبول هيني كاتيكا علامه يكو ميافيتي وانا ميكباليو دادا يكون حاله أحسن حالي yake iwe ni bora zaidi bora zaidi طيب ثمانيه انا مانeno مابين تو كلمات فوبي كلمات فوبي زهاو من علماء السلف الاجلاء العظماء استكليزا 80 تدبر على ومن اين يا حكماء؟ الإمام الحسن البصري رحمه الله اسمع إن الله لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت الله حكجاليا اعمال المؤمنين نا وكومو isipokuwa ni mauti tu chini hapo hakuna hakuna amali ya muumini kokwa ikitoka ramadhani khalas ajali na عمله كما في الحديث طيب وقرا اسما كيشa كسوما aya hili aya aliyohitaji allah tbaraka wa taala kwenye qur'ani akichoelezea mambo haya atombi ya allah tbaraka wa taala wa'bud rabbaka hatta yatiyakal hatta yatiyakalyakin wabudu ما مسلككم في سفر؟ الى ما مشو جواب اليوسيتو قال يسمع وكنا نخوض وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا يعني حتى اتانا الموت طيب أثر يا في ابن اثر ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى اسمع سكيلزه بزوري من يا حكمه قال الناس مطنبفو ذيلي ketika waktu سكيلزه مناني الناس manzala tariqa akhirat safari waqad qaraba almanzil nchim zaidi njinga zaidi ni yule aliyopotea njia mwisho wa safari yake na hali ya kuwa mikurubia nyumba yake ekwa tal iman tunapopishikia na ramadhani tujua ni miaka itaikata na ni umri wetu waisha na tukaribia nyumba zetu makaburini kwa hivyo usiwe na kuwa mimi nitaishi miaka mbele kila mtu ajue kwa kuwa wakati wowote waweza nguka sasa ikawa nyumba yako kumbia ilikuwa bado hatua mbili tatu usije ukaingia kwenye grupo ya wafumbavu zaidi ya ayuha almu'minun inallahu tabaarak wa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 وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنا معهم, وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا وانصرهم على عدوهم وعدوك نصرا عزيزا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم